122. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا 124. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني Sanaa Al-Azim minni, واشتَعَل الرَّأس شيباً ولم أكن بدعاءك وإني خفت الموادي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنت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 قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا